لا يريدتي نصال الشمس دي تبدو هجس صيفي الأول في سطور النهر والرخ ولدت بقدرة من نور لا يتزعزم وباتله الماء لا أرجو منام أو مرتجا قلبي لكن فيه نار لا تخمد كل ضربة مني كأن الحدف الموصد رأيت أخي كيف غاص في درب الجحيم خان العهد وصار ظل في الليل الباهيم أنا يريدتي سيف والنار والحكمة وجهي ساكن لكن في دمي تكمل القمة قاتلت موزان ومزقت منه الكبرية لكن القدر شاء وما تم اللقاء رقصة الشمس تسيل كأنها نجمة فجر فقد تثث الشر تكتب بالفخر السفر تلاميذي توارث إرثي صاروحه في كل ضربة منهم صدامي وصوت الحياة أخذت وأمر كنت أراه نورا ورفيق لكنه غارف اختار طريقا عمير طفع قلبه للطلام وصار من العدار فكم بكيت عليه ولم تسمع دعا لي السماء وصفت بأسطورتي لكن لا فخر لي إن كان أخي في ظلمات الشر يحتوي قوتي جراح أحملها في صمت السنون وما بقي لي زوى الذكرى وألم الحنين سألوني ما السر في سيفك يا يوري جي قل الظهر في القلب لا في حدة مبطعي رقصة الشمس ليس ضربات من حديد إنما هي نفس ناقية لا تميل للوعيد يا كوكوشيبو أما تذكر حين بكينا تحت طول الطمر كيف معاً تدربنا أنت اخترت خلوداً زائفاً بالظلام وأنا بقيت نوراً مثل شعلة لا تضام إن الكفة ذكرا نار لا تخبو وسيفي سيضط في يد الحق يعلو أنا يريد الروح والطول القديم بساتي تروى في كل جيل ساديم سليم فين لا تخبو وسيفي سيبقى في يد انا يوريتشي الروح وطول قديم قصتي في كل جيل